طيب وقفين احنا على باعة العقبة ولا ارسال الرسول مصعبا ارسال الرسول مصعب ارسال الرسول الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله كتاب صحيح السنة ارسال الرسول مصعبا الى المدينة وانتشار الاسلام فيها من طريق ابن اسحاق قال فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليه وكان يصلي بهم يعني سيدنا مصعب وذلك أن الأوس والخزراج كره بعضهم أن يأمه بعض رضي الله عنهم أجمعين أن يأمه بعض يعني بعضهم يعني أن يأم بعضهم بعض لأن كان لسه بينهم يعني الحزيزيات وطول عمرهم يحربوا بعض فلما أسلموا فارتقوا أنه لو أعينوا واحد من هؤلاء ومن هؤلاء قد يستثير شيء من يعني الغيرة أو الحمية السابقة فارتأوا أن يحسن أن يكون الإمام من خارجهم وطبعا لم يطلبوا إرسال الإمام إلا بعد منتشر الإسلام في المدينة شيئا قال ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمدي ابن عمر بن حزر أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرق القيس ابن زبير ابن عبدالأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة نوعا هنا فيه ألف مفروض متلاش موجود فدخل به حائطا من حوائط ابن ظفر يقال لها بئر مرق فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيد قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبالك لا ابا يعني هنا مش مقصود معناه من الكلمات التي يستعملها العرب لا يقصدون ذات معناه إنما يصرفونها إلى غير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ يعني ماهوش دعاء حقيقي وطبعا معروف أتاني أبيت اللعنة أنك لائم تلك التي أهتم منها وأنصب عالفين ده بيوت المشهورة القصيد المشهورة فارس بني حمدان وفيها وإن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك عن الواشي أضل وأكذب من الحكم اللي في القصيدة دي لما يجي واحد ياشي بواحد ويقد عمل ويساوه فقال إن كنت قد بلغت عنه وشاية يبقى المبلغ الواشي ده ده بيفسق باللقيب النميمة فهو أضل وأكذب يبقى أنت ما تصدقوش وطبعا دي أخلاق عالي أما يبقى يعني يهتم وينصب إنه واحد زعلان منه أنك لائمة تلك التي يهتموا منها وانصبوا وأيضا من الكلمات في مثل قول زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبى لك يسأم <تصفيق> نشوف ضبطها هل فيه لا أبى ولا لا ابالك الفيها كده اقول لها يا ابالك زي ما انا بقولها مين المتخصص احمد احمد بتاع التاريخ مدهر بتاع التاريخ مين متخصص في اللغة مجاش انت ها عليه مع... مع... عليها تنوين ليه؟, ليه مبنى المصرف ليه؟ مبنى المصرف دي اسم من في الجنز بتاع النصر اه مبنى النصر لا ينون هم قالوا كده الشيخ ابراهيم قال لا ابالك دي لا لا يعني لا عايزين لا ابالك هل هي يعني كلمتين ولا ثلاثه ولا طيب دلوقتي القصة أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يرد به دار بني عبد الأشهل ودار بني غفر قبلتين قبل العرب وكان سعد بن معاذ سيدنا سعد بن معاذ إمام من أئمة المسلمين وطول أمره إمام يعني هو سيد قومه ولما أسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في, الإيه في الإسلام إذا فقه فصار أيضا إماما للناس يعني ما زال سيدهم دينا ودنيا وسيد بن حضير أيضا أسلم وكان أيضا من رؤساء القوم طيب كان يقرب إيه لسيدنا أسعد بن زرارة ابن خلت فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر يقال لها بئر مرة فجلس في الحائط واجتمع لهما رجال من أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيد قومه من بني عبدالأشهل وكلهما مشرك على دين قومه فلما سمع به قال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لا انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارينا فإنه لولا, لولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما يعني, يعني لو رحت قلت له الكلام ده يبقى في يعني يستحي منه أو يعني فيها قطيع أو فيها في فأخذ سيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءك فاصبك الله فيه قال مصعب إن يجلس أكلمه قال فوقف عليهما متشتما يعني يشتمهم يعني فقال ما جاء بكم إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلان إن كانت لكما بأنفسكما حاجة كنت يعني عاوزين حاجة من نفسكم مش عاوزين تدمويت نفسكم اضع نفسكم فقال له مصعب رضي الله عنه أو تجلس فتستمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره طبعا قائد كبير من قواد العرب ومن حكمائهم ومن شجعانهم ولكن رايح مع إيه الواحد ضعيف الجسم لا قوي قوي الإيمان سيدنا مصعب قوي بالله سيدنا مصعب كان قوي بالله مش بحاجة تانية رضي الله عنه فما يهموش لا أسيد ولا غيره يقال إنه واحد تجبر ووقف في الناس فزجر وهجر وهدد وتواعد فمر به بشر ابن الحارث فلمسه من كتفه هو ماشي فلقوا الرجل ارتعش داعش والتعب و يعني انطفى ثورته وانطفقت تجبره وتكبره وتعاليه بالله عز وجل يعني مش شاف واحد خاف منه ولا هيبته ولا كذا وفي ناس طبعا ربنا جعل لها الهيبة العظيمة زي الإمام مالك حتى الأولى يخافوا بس يقربوا منه ولا يكلموا أو تجلس فتستمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كفعا كما تكره قال أنصفت وكان عاقلا ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما والله لا اعرف ما في وجه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتسهله يبوجه فيه النور وفيه السماحه فقال يعني سعد الممعاذ تقريبا فيما يذكر عنهما والله لا عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله كيف تصنعون كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال له تعتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ما أجمل ما صنع مسلم فإنه يتأول هذا الحديث حين ذكر الإسلام ثم بدأ في بابه والصلاة طبعا الكلام الإجمالي على اعتبار أن الصلاة بعد الشهاداتين على طول لسه ما تعلمش حاجة تعلم الصلاة أو الحاجة يصلي طهارة الصلاة قال ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن وراء رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن سعد بن معاذ أو سعد بن معاذ, ابن معاذ على اعتبار أنه بدل من رجلا ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ المقبلة قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم, أو من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحبب قد حدست أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك قال فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة طبعا رحمة الآش لا بني حريثة ولهم ألانين ولا حاجة وطمعا لو جالهم الدنيا كلها مش حيبوا ألانين برضو من جهة القلب يعني إنما ممكن يهربوا طاعة لله أخذا بالأسباب إنما يعني ما كانش بيهمهم حاج قال يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أتغشان في دارينا بما مكره وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب أو تقعد فتستمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته وعزلنا عنك ما تكره قال سعد أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قال فأعرفنا الله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم قال له ما يحتمل بأن يكون الكلام ده على سيدنا سعد مثلا سعد بن معاذ ويكون الأولاني اللي هو أشرق وتسهل ورده مش سيدنا مصعب يكون السيد بن حضير مش واضح يعني فقال دي تعود على مين السيد وسعد بن معاذ يذكر الكلام عن مصعب ولا أسعد بن الزرارة ومصعب بيقوله عن وسيده عن سعد بن معاذ عندك كده شرحة ولا هلها انت بتسس تقترح لاشراقه وتسهله اهل المدينة اطيب الناس على وجه الارض والله اعلم ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالا تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه سيد بن حضير قال فلما رأاه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم اللهم ضيد وجوهنا ونور قلوبنا واجعلنا هداية لمن قبلنا فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة النقيبة اللي هي النفس والله أعلم أو الطبيعة الجبلة الخلقة نحو هذا اللي هو معناه المجاح والزفر والغلبة والوصول للمراد ويستعملوه في البركة يعني انه يحصل لنا الخير من الاسباب ان الاسباب قد لا توصل الى المراد فقالوا سيدنا واوصلنا لانه يصل مثلا الناس وافضلنا رأيا وأيمننا نقيبة أبركنا نفسا أو أحسننا وأنجحنا نفسا قال فإن الكلام قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي, علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال ما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة شوف فضل سيدنا سعد بن معاذ الناس تسلم بإسلامه ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى حتى لم يتبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة, وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس ابن الأسلة واسمه صيفي وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق طبعا من أسباب التأثير الشعر بما يحويه من الحكمة ومن الأدب اللي هو طبعا الأدب يتمثل فيه إحسان اللفظ ثم إحسان التركيب ثم إحسان الصورة ثم إحسان الموضوع وإحسان كل هذا يكون لفظا ومعنا وانتو عارفين من إحسان اللفظ من يختار ألفاظ مناسبة ما هياش مستوحشة ولا يعني يضيق بها الناطق بها باللسان ولا المستمع وأيضا تكون معانيها يعني مؤدية للغرض المراد منها وكذلك التركيب ليه نفس الاوصاف دي البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال اذا كان محتاجة اكد قوي اكد مش محتاجة اكد ما لو عدت تأكد قوي في الحاجة البديهية يحصل ايه شك يحصل شك ما هي حاجة بديهية ما يقولش تأكدها قوي وطبقة الكلام لمقتدى الحال وبعدين الصورة الصور طبعا الصور الأدبية بتشمل التشبيه والاستعارة وأيضا من البديع يستعمل أشياء كثيرة في إحسان اللفظة والتركيب وبعدين الصور صورة جزئية وصورة كلية الصورة الجزئية اللي أنا بقول عليها دي اللي هي التشبيه والاستعارة ونحو هذا والكناية والمجاز ونحو هذا مما يؤدي إلى معاني مقصودة ويؤثر تأثيرات مقصودة وعندنا الصورة الكلية اللي هو إنه الصور الجزئية والألفاظ والتركبات والحالات اللي بيذكرها تكون في النهاية صورة كلية من مثلا وصف شيء حصل عايز توصفه بطريقة معينة يعني عايز تبين مدى الشجاعة او مدى الحزن او مدى كذا دي الصورة الكلية اللي انت عايز توصلها عايز تحمس الناس لحاجة وده طبعا ده اللي يقول عليه الفن اللي قبل كده لغة اما اللي, جاي اللي يقول عليه الفن بالمصطلح الحديث يعني الأولاني اللفظ والتركيب ده معرفة لغوية أما بقى الفن في الصور والفن يقصد به الإبداع والإبداع أن يأتي بشيء يعني لم يسبق إليه لأن ده أكثر تأثيرا من الشيء اللي سبق إليه وبعدين يكون بقى طبعا فيه الوصول يكون الصور الجزئية دي مؤدية إلى الأغراض الأغراض المؤلف بأبلغ وأحسن قدر ممكن وبعدين وحدة الموضوع الموضوع يتكون القصيدة يعني تتكون من صور متعددة تكون في النهاية موضوع مراد مراد تخيله يعني فلما عايز يظهر مثلا قوته وشجاعته كزي أم مرة يتكلم عن نفسه وقوتها وصبرها ومرة يتكلم عن مثلا الحصان اللي بيركبه ومرة يتكلم عن الظروف اللي كان بيعيشها ومرة يتكلم عن سيوفه وأسلحته ومرة يتكلم عن حالته في الحروب السابقة كل واحدة منها يعني صورة متكاملة صورة كلية يتجمع في النهاية بقى الايه الغرض الـ الـ الأصلي للقصيد وإن كانت الأغراض الجزئية تحققت في الصور تكون في النهاية بقى الصورة كلية الكلية يعني اللي هي إيه الصورة النهائية المتكملة اللي هو عاوز يظهر أنا بقول الكلام ده ليه كله ليه أنا بقول يعني بحكي شوية بتاع الأدب ده ها لا؟ عشان عندكم تحان بعد شهر علشان تفهم انه ده سبب من اسباب الدعوة سبب لازم تأخذ بيه فده مهم جدا ما هوش سبب مهمل يعني لا سبب مهم الادب سبب مهمل فطبعا ما فيش لغة بدون نحو صرف وبعدين يبقى أنت عايز تعرف البلاغ لازم تدرس البلاغ ولازم بعد البلاغة تدرس الأدب يعني تدرس الصور الأدبية القديمة علشان يبقى عندك قدرة على يعني الإبداع في الموضوع وبعدين تأثيره بالغ جدا تأثير تأثير والشعر بالغ جدا ما الاعشاء جاه يسلم قاله ايه ها لن شعره لن شعره لن شعر الاعشاء برضه الاعشاء عمره ما لن شعره انت بتكحب على الاعشاء تخرف الليل لا الكفار قالوا لو ابو بصير اللي هو الأعشى ده لو مدى حد يبقى ما لنش هينزل تاني ولو هجى حد مش هيعلة تاني وده لو أسلم يبقى انتم يروحوا على بيوتكم بقى ما فيش خايدة لو أسلم يبقى الناس كلها هتوسط ده تخيلهم كده طبعا الهداية من عند ربنا إنما أنا أصد تأثير الشعر فيهم تأثير قوي جدا وهنا واضحة وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الاسلام حتى كان بعد الخط ملع الناس من الله يعني ده بيبين لك تأثير الشعر وطبعا الأدب مش شعر بس فتعلم الأدب ده مهم جدا للدعاء الشيخ الغزايا كان قديب وكان قول فكره مكانش فقية انا انا لست بفقية هو قال على النفس انا لا مفتي ولا فقية ما عرفش الفقه انما كان يخطب الخطبة انت تلاقي يعني عشرات الالاف حضرين له حضرتوش انتو مشوفتوش الحكاية دي يعني لا كان بيخطب في مسجد النور مسجد النور ده عبارة عن مسجد كبير اظن اكبر من هنا والله اعلم او قد هنا مش عارف شفتوه انتو حواليه كم مبنى عدة مباني كل مبنى عدة ادوار يعني حواليه 3-4 مباني مش عارف ولا 5 مش فاكر كل مبنى كذا دور احنا كنا بيه بنعمل مدرسة النور اللي كنا عاملينها كان بيحضر حوالي 800 واحد يعني كنا بنقعد في مبنى جانبي كان المسجد لسه مخلصش فمنقعد في مبنى من المباني اللي حوالين المسجد في دور واحد وال800 دول يعني مش مليين الدور ولا حاجة يعني الدنيا فاضية عادي فاشوف بقى دور في عدد أدوار في عدد مباني غير المسجد المسجد كمان جيه حصابان لك كفراوي مرة يصلي صلى على السلم على درجة السلم الوزير مفيش, مفيش أي مكان في أي حتى عشان يشتغل غزالي بيخطب تصور بقى وبعدين قال لا ده كده مش نافع ده أنا هعمل هنا أنفاء وهعمل وهسوي وهو علشان الناس دي تروح وتيجي والمرور والبتاع يعني حاجة مرعبة كان وزير الاسكاء كانش لسه في وزارة اسمها النقل وزارة النقل دي عملوها لما الدنيا يعني دايقت قوي فطبعا كل ده لانه لغته وطريقته في الأداء يعني حاجة طبعا قوية جدا وطبعا انتم عارفين ان فكره كان فيه يعني ما علينا انما اصدي ان تأثير الادب والشعر تأثير قوي جدا وانبغي معرفة هذا يعني مش تقرى البلاغة كده وانت مهملها وبعدما تخلص البلاغة تعرف العرض والقفية لانه بابك في معرفة الشعر ولما بقى تنظم الشعر او تتذوقه ومش لازم تكتب شعر انه ممكن يعني او الغزالي ما كانش بيكتب شعر انما المقالات اللي بيكتبها النثر اللي بيكتبه والكلام اللي بيقوله كان مؤثر جدا جدا يعني بطريقة حاجة يعني غريبة وسوته ما كانش عالي قلتلكو انا الحكاية دي قبل كده يعني في ناس تزعق فالزعيق زي ما تقول ايه ياخد النمو اصلا سطو يعني سطوات يعني ما يعرفش زعق ما يزعع على اخره ما بقاش زعيق ولا حاج مش زي الخطبة اللي تقعد تعلي وخلاص لا منما تأثيره في قوة كلامه في المعاني وفي احكام الالفاظ والأسليب بحيث ما تؤدي إلى هذا الهياج في أنفس المستمعين ويجدون لكلامه حلاوة وتأثيرا طبعا ينضف إلى هذا يعني شغفه بالإسلام وحبه إلى نصرة الإسلام وانبعاثه الشديد لهذا يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على كده خلصنا البند الثالث والمره القادمه نبدا في البند الرابع وهو بيعه العقبه الثانيه باذن الله